على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء ثم أما بعد فهذا باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة وكنا قد فرغنا من ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد يعني حديث ميمونة أو حديث جابر بن زيد أبي الشعفاء البصري عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها ثم الباب الذي يتلوه باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة وفيه حديث قد ذكره من طريقين هو حديث الحتم ابن عمر الغفاري او حديث رجل من بني غفار الطريق الاولى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان يعني الثوري عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة قال وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق كره فضل تجورها ولم يرى بفضل سؤرها بس ثم ذكره من الطريق الثانية وفيه التصريح باسم هذا الرجل الغفاري يعني الحكم ابن عمر قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود يعني الطيلس قال عن شعبة عن عاصم يعني الأحول قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه عاص سوادة بن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرض ولم يشك فيه الطريق الأولى قال عن رجل من بني غفار بنو غفار هم بنو منسوبون إلى غفار ابن موليل ابن ضمرة ابن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر يعني بنو غفار أو يقال للغفاريين منصوبين لمين يعني الغفاريون منصوبون إلى غفار ابن موليل ابن ضمرة ابن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر في كتاب المناقب لامام المحدثين قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان يعني الثور عن سعد يعني ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهين ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالية قريش والأنصار جهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالية ليس لهم مولى ليس لهم مولا دون رسول الله دون الله ورسول قريش والأنصار جهينة مزينة أسلم أجع ذي هذه قبائل، وفيه التنبيه على معرفة قبائل العرب. في هذا الخبر التنبيه على معرفة قبائل العرب. العرب هكذا ذكر جملة من قبائل العرب أولها قريش، وكأننا لسبقها في الإسلام وتقدمها على غيرها بدأ به. الايه قريش يعني لسبقها لسبقها في الإسلام وتقدمها على سائر قبائل العرب في قبوله والدخول فيه بدأ به. ثم سنى بالأنصار آه آه آه وان كان غيرهم قد تقدم عليهم في الإسلام لأنه, لأنه قد اتاه من سائر القبائل وهو بمكة اناس قبل أن يأتيه الأنصار لكن لشدة حبه للأنصار ولأنهم أكثر القبائل نسبة إلى رسول الله بعد, إيه؟ بعد قريش يبقى قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار مواليه ليس لهم مولى دون الله ورسول وقال أيضا في كتاب المناقب حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن عبد الرحمن بن سعد الزهري عن صالح يعني ابن كيسان قال حدثنا نافعا أن عبد الله يعني بن عمر أخبره أن رسول الله قال على المنبر غفار غفر الله له وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله غفار غفر الله لها غفار أسلم سالمها الله عصية عصت الله ورسوله وقال حدثنا قبيصة قال حدثني سفيان يعني التوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم ان كان جهينة ومزينة وأسلم أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعه فقال رجل خاب وخسروا قال هم خير من بني تميم ومن بني من بني تميم ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر ابن صاصع كما قلنا في هذه الأحاديث وأشباغها من مثل قوله غفار وأسلم وأشجع مزينة جهينة ها الأنصار يعني الأوس والخزرج كلها التنبيه على ضرورة معرفة قبائل العرب وضرورة معرفة من هم أسبقهم إلى الإسلام طبعا لا شك أن الإجماع منعقد على أن أسبق الناس إلى الإسلام مطلقا هم من قريش أسبق الناس إلى الإسلام مطلقا قريش فمنهم خديدة ومنهم علي بن أبي طالب من بني هاشم ومنهم ابو بكر نص الضيق التيمي ومنهم طلحة بن عبيد الله واثمان بن عفان واثمان بن مزعون هذا ما فيش خلاف ان اسبق الناس مطلقا الى الاسلام منهم قريش, قريش. قوله جهينة ومزينة واسلم واشجع وغفار كما قلنا هذه قبل كانت في جاهليتها في القوة والمكانة والسؤدد والجاه والسلطان دون بني تميم وبني عامر ابن صعصع وبني عبد الله ابن عطافين. فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولا فيه من هاتيك القبائل كانوا أسرع دخولا في الإسلام من هاتيك القبائل. فانقلب الشرف إليهم دونهم. انقلب الشرف إليهم إيه؟ دونهم فأما غفار فسابقهم إلى الإسلام من هو؟ أبو زر الغفاري وأخوه أنيس آه أبو زر الغفاري آه اللي هو جندب ابن جنادة الغفاري جندب ابن جنادة الغفاري وأخوه إيه؟ يبقى سابق بني غفار إلى الإسلام هو مين؟ أبو زر وإحكاية قصة إسلامه في صحيح ها مسلم أه. وأما مزينة، أما غفار كما قلنا فسابقهم إلى الإسلام وقد علمتهم منهم غفار هم بنو غفار نسبة إلى غفار بن مليش غفار بن إيه هكذا بضم الإيه بضم الميم بضم الإيه الميم وكسر اللام الأولى كسر اللام الايه الاولى غفار ابن ايه مليل ملي يعني غفار ابن مليل كما قلنا ابن بفتح اللام الاولى بفتح اللام الاولى كما قلنا غفار ابن ايه ابن مليل ابن ضمره ابن بكر ابن عبد مناه يعني ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضه يعني دول كلهم قبائل من مضر دول كلهم قبائل منين من مضر قبائل م... اللهم إلا أن تكون أسلم حنعرف أنها ضاربة في أعماق قحطان حنعرف كده أنها أسلم, أسلم واشجع أسلم وإيه كما قلنا هذه غفار فهذه غفار وأما مزينة فاسم مرأة مزينة اسم مرأة ها اسم مرأة وهي مرأة عمر وهي مرأة عمر ابن أد بن طابخ ابن أد ابن أد بن طابخة طبعاً طابخة ابن إلياس ابن مدر طابخة أخ مين أخ مدركة ابن إلياس يعني طابخة ومدركة كلاهما ابن إلياس ابن مدر يبقى نقدر نقول مزينة نصبه إلى أمهم وهي مرأة من ؟ امرأة عمر ابن قد بن طابخة ابن طابقة ابن الياس ابن مدر وهي مزينة بنت كلب ابن وابرة كلب ابن ايه وبره مزينة هي مزينة بنت كلب ابن وابرة تمام يعني نقدر نقول كلبية يعني مزينة كلبية ها وهي ام اوس وعثمان ابن عمر وولدها زين الولدين ولد هذين يقال لهم المزنيون أو بنو إيه مزينة يقال عنهم بنو مزينة أو المزنيون وأشهرهم لعله عبد الله ابن مغفل الإيه المزني أو عبد الله ابن مغفل ابن عبد نهم ابن عبد نهم المزني وعمر وعمه عمه خزاعي ابن عدنه، ابن عدنه، خزاعي ابن عبد عدنه، وإياس بن قرة المزني، وابنه قرة ابن إياس، إياس بن قرة المزني، وابنه إي قرة بنو إياس المزنيين. وأما جهينة، فهم بنو جهينة، ابن زيد ابن ابن زيد جهينة، ابن زيد أيضا ينتهي إلى مضر وأشهر الجهنيين عقبه ابن عامر الجهني عقبة ابن عامر ها الجهني وابو عبد الرحمن الجهني ها يعني الجهنيون ايضا كثير واما اسلم فهو اسلم ابن افصى افسا بالصاد ها اسلم ابن افسا ابن حارثة بن عمرو بن عامر ابن حارثة بن امرؤ القيس ابن, ابن سعده ابن مازن ابن الازد يبقى قزدي يبقى ايه؟ أزدي وهو الازد مين هو؟ الازد ابن الغوص ابن النبت ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبق ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان يبقى ده قحطان ها اسلم ايه قحطانيين اسلم ايه يعني ينتهي نسبهم الى يشجب ابن يعرب ابن قحطان يشجب ابن يعرب ها ابن قحطان ومن أسلم كما علمت نقول بريدة بن حصيب بريدة بن حصيب الاسلام وهو بريدة بن حصيب ابن عبد الله ابن الحارث ابن سلامان ابن أسلم الاسلامي وكذلك أبو برزه الاسلامي أبو برزه من أبو برزه نضلة بن عبيد نضلة بن ايه نظلة ابن عبيد الاسلامي نسبة الى اسلم ابن ايه ابن افصى الذي ينتهي نسب اسلم الى كما قلنا يشجب ابن يعرب ابن قحطر والمقصود التنبيه على فضل هذه القبائل اسلم غفار مزينة جهينة ومنهم هذا الذي روى الترميزي حديثه من طريق سليمان التيمي عن عاصم الأحول سليمان التيمي عن أبي حاجب سوادة بن عاصم سوادة ابن عاصم الغفاري أيضا سوادة بن عاصم الغفاري عن رجل من بني غفار وكما قلنا إن أبهامه سليمان التيمي فقد بينه عاصم ابن سليمان الأحول عاصم ابن سليمان الأحول ففي رواية عاصم ابن سليمان الأحول عن أبي حاجب عن الحكم ابن عمرو الغفاري الحكم ابن الايه؟ الغفاري. وأما حديث سليمان التيمي كما قلنا فقد ابهم اسم الراوي الغفار يعني قال عن رجل من بني غفار وإذا علمت إذا علمت أن الراوي أن الراوي إذا علم أو تيقن لقاءه للصحابة وكان ممن لا يعرف بتدليس ممن لا يعرف بالتدليس فروايته عن الصحابة مقبولة رويت عن الصحابة مقبولة وهذا منه اللي هو أبو حاجب سوادة بن عاصم ثقة على قلة حديث وليس له في الكتب الستة أبو حاجب إلا ها. ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث رواه كما قلنا اثنين سليمان بن طرخان التيمي وعاصم بن سليمان الأحوج يبقى رواه كام اثنين أولهم كما قلنا سليمان بن طرخان التيمي وقد أبهمه والثاني عاصم بن سليمان الاحول وقد سماه سماه ايه الحكم ابن عمرو ولا شك ان ما ابهم ما أبهم ان اتفق المخرج واتفق سياق الخبر حمل على ايه على ما بين يعني ما ابهم يحمل على ما بين اذا ما كان سياق الخبر سياق الخبر واحد والمخرج واحد فالحديث لأبي حاتم الحديث لمين لأبي حاتم اللي هو سواده ابن ايه ابن عاصم الغفاري الحديث لسوادة ابن ابن عاصم الغفاري فالذي ابهمه سليمان التيمي هو الذي سمى من عاصم الاحد عاصم ابن سليمان الاحد واما حديث سليمان التيمي فقد علمته من طريق سفيان الثو. يعني حديث سليمان التيمي من طريق سفيان الثو. قال حدثنا يعني قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار ومحمود محمود بن محمود بن غيلان محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع عن سفيان يبقى سفيان من سفيان الثو. يعني عن سليمان التيم يبقى دير رواية سفيان الثوري عن سليمان التيم. واخرجوا ابن ابي عاصم في كتاب الاحات والمثاني ابن ابي عاصم ابو بكر ابن ابي عاصم في الاحات والمثاني الجزء الخامس 348 عن هدبة ابن خالد عن حماد بن سلم يبقى ده مين ده حماد يعني سفيان الثوري عند مين عند الترميزي من طريق هدبة او هداب ابن خالد الاسد البصري عن حماد بن سلمة عند ابن أبي عاصم فين في الآحد والمثال التبراني الجزء الثالث مئتين وعشرة برقم ثلاث تلاف مئة سبعة وخمسين عن محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو كريب عن وكيع عن سفيان يبقى سفيان مين الثاوي بس من طريق مين المطين مطين اللي هو محمد بن عبد الله المعروف بالإيه مطين ها مطين من طريق المطين عن أبي قريب عن ها عن أبي قريب عن وكيع عن سفيان السود البيهقي في الجزء الأول 191 من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عبيد الله بن رقي عن يزيد بن زريع يبقى الثالث مين يزيد بن زريع حماد بن سلمة كما قلنا عند أبي بكر بن أبي عاص سفيان الثوري عند كل من الترمزي, الترمزي, والبيه... والبيه... الترمزي والطبراني البيهقي من طريق يزيد بن زرايع آآ أحمد آآ من طريق غندر محمد بن جعفر غندر يعني قال حدثنا محمد محمد بن جعفر يعني غندر الجزء الخامس ستة وتلاتين ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن علي فهؤلاء خمسة رووه عن سليمان التيمي كل ذلك يقول سليمان التيمي عن ابي حاجب عن رجل من بني غفر ها يعني دول خمسة ها رأسهم كما علمت رأسهم كما علمت سفيان الثوري حماد بن سلمة يزيد بن زريع إسماعيل بن علي محمد بن جعفر غندر خمساتهم خمساتهم عن مين عن سليمان التيمي عن أبي حاجب يقول عن رجل من بني غفار عن رجل من بني غفار نعم أبو بكر بن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن علي قال حدثنا آه برقم 354 على الجزء الاول صفحة 38 وكما قد علمت الذي ابهمه سليمان التيمي هو الذي سماه عاصم ابن سليمان الاحول في رواياته من طريق شعب عنه ها من طريق شعب عنه الحاتم ابن عمرو الغفاد الحاتم بن عمرو الغفاد قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود يعني الطيالس يعني سليمان بن داغود بن الجارود الطيالس سليمان بن داغود بن الجارود الطيالس صاحب المسند عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجي بن يحدث عن الحتم بن عمر يبقى مين هو الحتم ابن عمر وكما قد علمت لذلك ساقهما الترمذي مساقا متتابعا متوالية مساقا متتابعا متوالية ليبين أن الذي ابهمه سليمان التيمي هو الذي سماه ها عاصم الاحول في روايته الحكم ابن عمرو الغفار الحكم ابن وأما كما قلنا رواية أبو داوجود الطياليس هكذا ففيها التصريح باسمه وأما الذي في مسند الطيالسي من طريق يونس بن حبيب تعلم ان مسند الطيالسي من طريق مين يونس بن حبيب البصري إمام أهل اللغة الإمام البصري إمام أهل اللغة يونس بن حبيب الذي في مسند الطيالسي هكذا وقع هكذا وقع سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من بني رفا يبقى يشبه حديث مين سليمان التاي يشبه حديث سليمان هكذا رواه يونس عن أبي داود الطيالس وقد رأيتها هنا في التلمذي أنه قد روى محمد بن بشار ومحمود بن غيلان كلاهما عن أبي داود الطيالس وفيه عن أبي حاجب عن الحاكم بن عمر يعني في مسند الطيالس من طريق يونس بن حبيب قال كما قلت في سليمان التاي يعني عن رجل من بني غفار وأما محمد بن بشار ومحمود بن غيلان فقد قال عن أبي حاجب عن الحاكم بن عمر يعني وقع تسميته في رواية الطيلسي من رواية مين محمد بن بشار ومحمود بن غيلان وفي رواية يونس بن حبيب بنحو رواية ها سليمان التاي بنحو رواية ايه سليمان التيني حيث قال حيث قال سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قال من بني غفار أو قال إيه من بني غفار لذلك عقب عليه يونس بن حبيب قال هكذا قال أبو داود هكذا قال أبو داود وقال عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحجم الحكم بن عمرو بل نقول وكذلك قال أبو داود في رواية مين ابن بشار ومحمود بن غيلان بل وفي رواية غيره على ما سنرى بتوفيق الله لكن هكذا كما قلنا كما رواه محمد بن بشار ومحمود بن غيلان المروزي عن أبي داود رواه أحمد قال أحمد الجزء الخامس ستة وستين يبقى ثلاثتهم هكذا سموا, سمّوا رأوا الخبر الحكم ابن عمر الحكم ابن عمر انا بتكلم عن رواية ابي داوود الطيالسي وان في فرواية ابي داوود الطيالس هكذا مساقا واحدا عند يونس ابن حبيب البصري قال عن رجل من اصحاب النبي او رجل من بني غفار لكن محمد ابن بشار محمود بن غيلان أحمد بن حنبل أحمد ابن حنبل قال أحمد حدثنا سليمان بن داود اللي هو مين أبو داود الإيه يعني أبا داود الطالس قال حدثنا شعبة عن عاصم من الأحول قال سمعت أبا حاجب بن يحدث عن الحكم بن عمرو. يبقى برضك إيه يبقى أيضا أحمد بن حنبل وافق وافق محمد بن بشار ومحمود بن غيلان ثلاثتهم قال في رواية ابي داود الطيالسي الثلاثة عن مين عن ابي داود الطيالسي وثلاثتهم في, حديث في حديثهم تسميته بالحكم إيه؟ بالحكم ابن عمر الغفاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرء وضوء بفتح الايه الواغ بفتح الايه وضوء المرء ومن طريق محمد بن بشار ابو داود برقم 82 وابن ماجه برقم 373 والبيهقي من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا ابن بشار يعقوب بن سفيان اه اه عن مين عن ابن بشار عن محمد ابن بشار ها والبخاري في التاريخ الكبير قال قال ابن بشار ها يبقى هؤلاء كام كما قلنا البخاري في التاريخ الكبير 4 اربعة اربعة وثمانين ابو داود ابن ماجه البيهقي ها ا البيهقي الجزء الاول 192 يبقى كما قلنا هكذا ابو داوود ومن طريق ابي داود البيهقي من طريق ابي ابو البياقي من طريق يعقوب بن سفيان يعقوب بن سفيان الفاسي يبقى داوود وابن ماجة أبو ابن ماجة لا لا عن رواية ابن بشار رواية ابن بشار ابو داوود ابن ماجة بس من طريق يعقوب بن سفيان عن ابن بشار والبخاري في التاريخ الكبير وأما أبو الفرج بن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف فمن طريق أحمد من طريق إيه؟ أحمد وأما في المكتبة الجزء الأول 179 فمن طريق عمر بن علي الفلاس من طريق عمر ابن علي الفلاس نقدر نضيف إذن نقدر نضيف إذن إلى الرواية الثلاثة عمرو بن علي الفلاس ليصيروا أربعة رواه أربعتهم عن أبي داغود الطيالسي وفيه ذكر الراوي وتسميته بالحكم خلافا لرواية يونس بن حبيب لرواية المسند أبي داغود يعني مسند أبي داغود ربما تكون الرواية ربما تكون الرواية عند أبي داغود الطيالسي على الوجهين أحدهما رواها ها يونس ابن حبيب البصري موافقة لرواية من سليمان التاي والثانية التي رواها الجماعة منهم محمد بن بشار محمود بن غيلان أحمد بن حنبل عمرو بن علي الفلاس يبقى الأربعة رواها روا هذا الحديث عن أبي داود الطيالسي خلاف لرواية من يونس ابن حبيب البصري خلاف لرواية يونس ابن حبيب البصري. وهكذا توبع أبو, أبو داود الطيالسي على هذا الوجه اللي روا الجماعة يعني توبع أبو داغود الطيالسي على هذا الوجه وفيه تسمية الراوي بالحكم ابن عمرو الغفاري تابعه وهب بن جرير وعبد الصمد عند أحمد وقد رأيت أن يونس بن حبيب البصري أيضا قال قال عبد الصمد بن عبد الوارث ها عن شعبة وذكر الخبر وفيه ذكر الحاكم ابن عم يبقى عندنا عبد الوهاب ابن جرير وعبد الصمد ومن طريقهما رواه احمد في الجزء الرابع 213. واتبراني عن الربيع بن يحيى الاشناني الربيع بن يحيى الاشناني بائع الاشنان بائع الصابون اشناني يعني ايه اللي بيبيع الاشنان ما هو الاشنان الصابون يعني هما ما كانش يستعملوا صابون لكن عندهم ماده زيتيه تعرف بالاسنان وهي التي تقوم عندنا مقام الايه واليها ينسب الايه الاسناني الاسناني نسبه الى بيع الايه الصابون او الاسنان أو الايه الاسنان فالربيع بن يحيى الاسناني عن شعب الربيع يحيى عن شعب وعبد الوهاب بن عطاء عند ابي جعفر الطحاو عند أبي جعفر الطحاوي فهؤلاء اربعه تابعوا شعب اتابعوا أبا داود الطيلسي عبد الصمد ووهب بن جرير كلاهما عند مين عند عبد الوهاب بن عطاء عند مين ابي جعفر الطحاو الربيع بن يحيى عند مين عند الطبران اربعه تابعوا أبا, أبا داود الطيلسي في روايته على الوجه الذي فيه التسميه اللي فيه تسميه الراو ها يعني ابو داود توبع على ذكر التسمية وكأن يونس بن حبيب تفرد بالإيه تفرد بالإدهام بنحل رواية سليمان الإيه التين يبقى دول أربعة تابعوا أبدا أجود التفايلس عند أحمد وهب بن جرير وعبد الصمد بن عبد الوهاب عند أبي جعفر الطحاوي عبد الوهاب ابن عطاء. عطاء عند التبراني الربيع بن يحيى الأشنان أبو جعفر الطحاوي كنا ذكرناك جزء الأول 24 الطبراني الجزء الثالث اللي هي رواية الربيع بن يحيى الاشناني الجزء الثالث 210 وخمسين احمد الجزء الرابع 213 وعلى هذا فليس هناك اختلاف في ان الراوي المبهم في روايه سليمان التيمي هو الحاكم ابن عمرو الغفاري الحاكم بن عمر الغفاد وحديثه غادى حديث حسن ربما يكون التلميذي حسنه ربما يكون التلميذي حسنه فهم على أنه ليس في هذا الاسناد ما يمكن أن يتدنى يتدنى ما يمكن أن يتدنى به به دون الحسن بل دون الصح لماذا لأن رواته كلهم ثقات رواته كلهم ثقات ابتداء من أبي حاجب على قلة في رواية على قلة في رواية على قلة في, على قلة في إيه يعني أبو حاجب سواده بن عاصم ثقه وثقه يحيى بن معين وإحمد بن حنبل وثقه يحيى وإيه وأحمد. ثقة على قلة إيه على قلة حديث وكذا وثقه بن سعد قال ثقة قليل الحديث ثقة ايه قليل الحديث وبالتالي فرواية شعبة عن عاصم الأحوال ومن طريق شعبة أبو داود الطيلسي ومن طريق الطيلسي سواء كان محمود بن غيلان أو محمد بن بشار على شرط البخاري يعني محمد بن بشار ها محمد بن بشار عن أبي داود الطيلسي عن شعبة على شرط لايه البخاري وقد علمت ان عاصم ايه سواد ابن عاصم إيه؟ ثقة يبقى رجاله دون عاصم إلى شيخي الترمذي على شرط إيه؟ على شرط إيه؟ يعني رواته دون دون أبي حاجب إلى شيخي الترمذي على شرط البخاري فرواته ثقات كلهم فلا يتدنى عن الصحة فضلا عن الإيه؟ فضلا عن الحزن لا يتدنى عن الصحة فضلا؟ الله BertelsIO إلا أن يكون هذا الخلاف على تسمية الراوي وقد علمت أن الثقة ذيادة ها ذيادة السقة لا سيما في التسمية مقبولة لا سيما فين في تسمية الراوي مقبولة وقد علمنا الحكم ابن عمر الغفاري، فقد أخرج له البخاري في صحيح أخرج له البخاري في صحيح أخرج له البخاري في صحيح من رواية ابن عباس عن من رواية عبد الله ابن عباس عن تمام فقد علمت ان الخبر صحيح ورجاله كلهم ثقات ابتداء ابتداء من عاصم الاحول الى شيخ الترمذي وما دون وما فوق عاصم اعني ابو حاجب الغفاري ثقة فقد ثبت ان رجالات هذا الخبر كلهم كلهم ثقت كلهم ثقَد. اللهم الا كلام هيم في عاصب ابن سليمان الإيه، لكن مع ذلك يخرج له البخاري ومسلم من روايه شعبة إيه؟ شعبة عنه، من عنه. وفي الخبر كما رأيت، وفي الخبر كما رأيت النهي للرجل أن يتوضا بفضل طهور المرأة او يقول بسؤرها بفضل طهور المرأة او بسؤرها على هذين اللفظين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن فضل ونهى رسول الله ان يتوضا نهى عن فضل ونهى رسول الله ان يتوضا الرجل نهى عن فض ونهى رسول الله أن يتوضل واضح ولا إيه؟ ها. نهى رسول الله أن يتوضع. فإن كان هذا العام في قوله نهى عن فضل ها. محمول على قوله توضل أو اغتسل فالمخرج والحمل صحيح الحمل على العموم إيه؟ صحيح لأن هذا العموم ربما يكون غير مراد ها. بل مراد منه بل مراد بل الوضوء والغسل داخل في عموم النهر يعني الوضوء والغسل داخل في عموم النهل فالمعنى نهى عن استعمال نهى عن استعمال والاستعمال يدخل فيه الوضوء والغسل الوضوء والغسل كما يدخل فيه الشرب وغير ذلك كما يدخل فيه الشرب وغير ذلك فمحمول الخبر نهى أن يتوضع او يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ولم يتعرض لحال المرأة مع الرجل انما تعرض لحال الرجل مع نهى ان يتوضأ الرجل ولم يتعرض لحال الايه فهذا الزائد موجود في حديث عبد الله بن سرجس الذي ذكره الترمذي في باب في الباب قال وفي الباب عن عبد الله بن سرجس ها واضح وممكن تقول صرجس صرجس تكوين <تصفيق> وممكن تقول بدونه فالذي نون حمله على أنه معرب والذي ااا لم ينون حمله على أنه ممنوع من الصوت يعني لو قلت صرجس يبقى ممنوع من الإيه لو قلت صرجسم يبقى إيه معرب منون معرب إيه منون معرب منون ها فممكن تقول كما قلنا عن عبد الله بن صر جسم وممكن تقول عبد الله بن صار جس، يعني صار جس، ها, ها على الإيه على الفتح، على الإيه على الفتح لأنه إيه ممنوع من الصار، لأنه ممنوع من الصار، وأما حديث عبد الله بن صارجس كما قلنا فمختلفوا فيه بين الرفع والوقف. وفيه القدر الزائد ما احنا قلنا حديث الحكم ابن عمرو الغفاري انما تعرض لحال الرجل مع المرأة ولم يتعرض لحال المراه مع الـ مع الـ مع الرجل يعني تعرض لحال الرجل مع المرأة او قل لان حال الرجل لان حال المرأة مع الرجل محفوظ وغير خفي الامر يعني حال المرأة مع الرجل محفوظ وغير خفي أمره لذلك قال النووي فيه الإجماع فيه الإيه للمرأة أن تستعمل فضل طهور الرجل والخلاف فقط في استعمال الرجل لفضل طهور المرأة واضح ولا إيه؟ يعني قد يقال أنه ليس فيه خفاء لماذا لأن, لأن للمرأة أن تستعمل هذا إجماع المرأة تستعمل فضل طهور الرجل وإنما الخلاف وقع في استعمال إيه؟ الرجل فضل طهور المر فكأنه لما كان هذا شائعا ومعلوما لم يتعرض له في خبر الحكم ابن عمرو وإنما تعرض له في حديث مين؟ عبد الله بن إيه؟ ابن سارج ففيه الأمرين حال الرجل مع المرأة وحال المرأة مع الرجل وأما حديث الحكم فقد تعرض فقط لحال الإيه؟ الرجل لماذا لأنه أحوج شيء إلى البيان فأما الآخر فليس بخفي حتى يبين واضح ولا إيه يبقى هذا ب إلى البيان فذكروا في حديث الحكم ابن عم كان وأما حديث عبد الله بن سرجس ها. فقد ذكر الأمراض حال الرجل مع المرأة وحال المرأة مع الرجل حديث عبد الله بن سرجس كما قلنا يدور بين الرفع والوقف والأصح الوقف والأصح الايه كما قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والدار قطني والبيهقي على ما سنر. حديث عبد الله بن سرجس يمكن أن يكون، ها يمكن أن يكون كنفس رواة هذا الخبر. عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن, إيه؟ بن سرجس. عاصم بن سليمان الأحول، ها. عاصم بن سليمان الأحول ها. عن عبد الله بن, إيه؟ بن سرجس. اخرجه ابن مادة برقم 374 يعني عقب حديث ايه عقب الحديث السابق حديث الحكم ابن عمر اليفاد برقم 374 والطحاوي الجزء الاول 24 والدار قطني الجزء الاول 116 رقم واحد والبيهاقي الجزء الاول 192 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ برقم 53 والطبراني في الأوسط برقم 3741 وأبو يعلى برقم 1564 يبقى عندنا ابن ماجه والطحاوي وأبو يعلى والدارقطني قطني والبيهقي وأبو حفص بن شاغين جميعا من طريق عبد العزيز بن المختار وقد خلف عليه يبقى دي الواية من دي عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان فيه جميع يشرعان فيه جميع نهى هنا, هنا بقى في ذكر زيادة ايه نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرء ها. وهو حديث موافق لحديث ايه يعني اول سياق الخبر موافق لحديث الحكم الناهي ان يغتسل الرجل بفضل طهور او بفضل وضوء ها. المرء بفضل المرء ها. ثم زاد وتغتسل المرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان يشرعان فيه جميعا يشرعان فيه جميعا هكذا روايته مرفوعا من طريق كما قلنا عبد العزيز بن ال ابن المختار وهذا على شرط مسلم مسلم قد خرج حديث ها عبد العزيز ابن المختار عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رأيت الأصيلة يقبل الحذر ها رأيت الأصيلة مقبل يبقى ده من طريق مين عبد العزيز ابن المختار هذا على شرط ايه لكن يبدو أن عبد العزيز ابن المختار وهم في هذا الخبر فرفع قال نها رسول الله يبقى ده روايه من دي عبد العزيز بن المختار عن عاصم الاحوا فقد خالفه شعبه خالفه شعبة فرواه عن عاصم يعني الاحوا عن عبد الله بن سرجس قال قال تتوضأ المرأة تتوضا المراه وتغتسل بفضل غسل الرجل وطهوره ولا يتوضا الرجل خالف ما بين حال الرجل مع المرأة وحال المرأة وجعله موقوفا على مين يبقى ده قول عبد الله بن صار وقد رأيت ان الخلاف هنا في امرين الامر الاول في لفظ الخبر الامر الثاني في نسبته رفعا او وقفا ها وكل الأمران واستران في الحديث اعظم تأثير لماذا لان حديث عبد العزيز بن المختار جعله من قول مين النبي ثم ده هذا امر ثم الأمر الثاني ها لم يسوي في النهي لم يسوي في ولم يخالف بين فهم؟ لكن في حديث شعبة خالف ما بين ها النهي فجعل ذلك ماذونا فيه للرجل مع ف... للمراه مع فضل وضوء الرجل وغير ماذون فيه للرجل مع فضل وضوء ألا ترى أن الحديثان متباينان من جهتين الجهه الاولى رفع الوقت الجهه الثانيه مخالفه الفاظ الخبر والف... الفاظ الخبر ومعناه معناه ففي خبر عبدالله بن سرجس المرفوع النهي واحدا في شأن الاثنين بعضهما مع بعض وأما في حديث الموقوف فهناك فرق بين حال الرجل مع المرأة وحال المرأة معه واضح الايه إيه يعني حديث الشعبة قال حديث شعبه أولا أوقف ثانيا خالف في مضمونه ومعناه خالف في مضمون النهي ومعناه هكذا اخرجه قطني عقب الحديث الاول يعني ذكر الاول المرفوع ثم تلاقه بذكر الايه الموقوف قال والموقوف اصح الموقوف ايه اصح يعني روايه شعبه اصح من روايه عبد العزيز ابن المختار فقد رواه عبد العزيز ابن المختار فرفعه وقال ناهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا يشرعان فيه جميعا شعب قال وقد أوقف عند الدار قطني كما قلنا الجزء الأول 117 برقم 2 والبيهقي الجزء الأول 192 كلهما من طريق وهب بن جرير قال حدثنا شعبة يبقى وهب بن جرير ايه عن شعبة قال عن عاصم عن عبد الله ابن سارجس قال تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل غسل الرجل وطهوره ولا يتوضأ الرجل ولا يتو... لا ترى انه ايه كما قلنا خالف ما بين الحالين الذي جمع بينهما في النهي حديث ايه المرفوع حديث عبد العزيز بن المختار الايه المرفوع قال ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها قال ابو الحسن يعني الدرقة الموقف اصح وكذا قال امام المحدثين ابو عبد الله ففي علل الترمذي للقاضي قال ابو مح... قال محمد يعني البخاري قال محمد هو موقوف ومن رفعه فقد أخطأ ها البخاري أحجم أن يقول الخطأ عند مين البخاري أحجم أن يقول الخطأ فإما أن يكون من عاصم وإما أن يكون من مين من عبد العزيز وأن عاصم كان يرويه على الوجهين ممكن يكون عاصم رواه على الإيه؟ على الوجهين فمرة يرويه موقوفا على هيئة التفيق الصحيح وهو الموافق لحقيقة الحال ومقال الاجتماع يعني حقيقة الحال ومقال الاجماع ان هناك فرق بين حال الرجل مع المرأة وحال المرأة مع الرجل فللمراه ان تستعمل فضل طهور الرجل وليس للرجل عند بعض العلماء ان يستعمل فضل طهور المرأة وهذا التفريق واضح عند جماعه من الائمة عند جماعة من الائمة تمام كذا قال البخاري ولم ينسب الخطأ إلى أحد، فالخطأ دائر ما بين عبد العزيز بن المختار أو مين، ها ولم يتفرد به الروي عن عبد العزيز بن المختار، بل رواه جماعة عن عبد العزيز بن المختار منهم إبراهيم بن الحجاج السامي ومعل بن أسد، فقد روا جماعة عن مين عن عبد العزيز بن المختار، فالخطأ دائر ما بين بن المختار وما بين مين، عاص من الأحول. ومع ذلك أحجم البخاري عن نسبة الخطأ إلى أحد الراويين نسبة الخطأ إلى أحد الراويين إليه قال أخطأ من رفعه أخطأ من رفعه فالرواية الميذ لشعبه يبقى إذن رواية لشعبه وهذا التفريق بقي وأظن قالوا أيضا أبو الحسن ابن القطان في تعليقه على سنن ها ابن ماجا أراوي, أراوي سنن ابن ماجا أظن قالوا ابن القطان في تعليقه على سنن ابن ماجد قال اللفظ الثاني أصح اللي هو لفظ مين؟ شعبة, شعبة وكذا الوجه الثاني أيضا أصح مش اللفظ فقط بل الوجه وهو روايته إيه؟ موقوفا فهذا مذهب ذهب عبد الله بن سارجس كما نقله ابن المنذر قال ابن المنذر في الأوسط اختلف أهل العلم في هذا الباب فنهى الطائفة أن يغتسل, أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. روى روية هذا القول عن أبي هريرة، وهذا هذا خلاف الأحاديث الصحيحة، وبعضها يرويه أبو هريرة نفسه، ها بعضها يروي أبي هريرة. لكن أشهر ما في الباب كما قلنا حديث عبد الله بن عمر وحديث مين؟ ميمونة وحديث إيه ميمونة. وحديث ميمون تمام لكن هكذا ابو هريره قال يعني قال ابن المنذر حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا سليمان عن ابي سهله عن أبي هريره ابي سهله احد الروا عن ابي هريره وهو مقل جدا أبي سهله أحد الروا عن أبي هريرة وهو مقل جدا مقبول عند ابن حجر قال عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد هذا خلاف الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها في الباب الإيه؟ الباب السابق وهو كما قلنا حديث ميمونة وحديث عبد الله بن عمر كان الرجال والنساء يتوضعون جميعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن هكذا نسبه ابو بكر بن المنذر لمين لابي ها لابي هريره يبقى ده المذهب الأول واظن قليل اظن يعني لا يحكى الا عن مين إلا عن ابي هريره نهى ان يغتسل الرجل والمراه جميعا من اناء واحد ها كنت اغتسل انا ورسول الله من اناء واحد اقول ابقي لي ويقول ايه ابق دعني دعني دعني دعني ها حديث رضي الله. الحديث في هذا الباب إيه؟ في هذا الباب كثيرة وأشهر من أن يستدل ها، على جواز ذلك، ها، بشيوع هذه الحديث الأحاديث واستفاضتها وشيوع العلم بمقتضاها ومعناها ها. لكن هكذا مذهب أبو هريرة دل لعله يمثل طائفة قائمة بعينها أنه نهى أن يقتصر الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد، لذلك لا يذكر فيه إلا ما يروع من عن ابي هريره وفيه قول ثالث